بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسطى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغة فيها عين جارية فيها صرور مرفوع وأكواب موضوع ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فلَا يَعْذُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ